يصلح لكم اعمالكم ويصفي لكم دروبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق حديث الكلام الله وخيرا هذه هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان الله سبحانه وتعالى اصطفى واختار محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر البشر وجعل امته خير امه اخرجت للناس واصطفى لسحبته رجالا ليس كسائر الرجال فساللوه وواشوه وباروا انفسهم لله سبحانه حتى يسلم رسول الله الله عليه وسلم فكانت أقوم لكل خير في الدنيا والدين قال ابن مسعود وهو يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مستنى فليستنى لمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الممة وأبرها قلوبا وأعبقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله بصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آفارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال الشافعي رحمه الله هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين وهدى وفي كل سبب وفي كل سبب ينال به عدم وهدى ورائهم لنا خير من راينا لانفسنا قال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أهل الزنة يعتقدون اعتقادا جازما لا غيب فيه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير من أصحاب المساء وخير من أصحاب ريسى عليه الصلاة والسلام ويعتقدون كذلك أنهم خير القرون على الإطلاق فقد أثنى الله عليهم ورضي عنهم وأعدلهم الحسن والجنة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 أنه لن يدخل النار أحد باي بايع تحت الشجرة وشهد بيعة الرضوان وكذلك من شهد بدرا وأخبر كذلك أنه لن يبلغ أحد منا بعمله ما بلغه أصحابه رضي الله عنهم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسقوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحن ذهبا ما بلغ مد أحدهم كف أحدهم ولا نصيفة وقال حزم للأندلسي الصحابة كلهم في الجنة صغيرهم وكبيرهم لقبله تعالى لا يسلوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعرار درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى وكلاً وعد الله الجنة وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير إن فضل الخلفاء الأربعة على غيرهم معروف مشهور فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين لا يكادر في هذا إلا رافضي جاهل أو صاحب هواً وباطل وأفضلهم على الإغلاق أبو بكر رضي الله عنه فاسمه عبد الله عثمان بن عادر يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب من حيث النسب كن يده بكر وعثمان هو اسم أبيه وكن يد أبيه أبو ولد أبو بكر رضي الله عنه بعد حادثة الفيل بسنتين وستة أشهر كان تاجراً غنياً بنياً كان يسافر في تجارته وتارةً لا يسافر وقد سافر إلى الشام في تجارته في الإسلام حيث كانت التجارة أشرف مكاسب قويش وكان أهل التجارة خيار أهل الأموال ولما ولي الخلافة أراد أبو فكر أن يتجر لعياله فمنعه المسلمون وقالوا إن هذا يشغلك عن مصالح المسلمين وفرضوا له مالا من بيت مال المسلمين كان أبو فكر رضي الله عنه معظما في قريش محببا مؤلفا خبيرا بأنساب العرب وأيامهم فكانوا يألفونه ويحبونه لمقاصد التجارة ولعلمه وإحسانه في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بتري المسلمون خرج أبو بكر المهاجرا نحو الحبشة حتى بلغ برك الغماد مكان قرب اليمن فلقيه ابن الدغنة أمير من أمراء العرب فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي فقال ابن الدغنة فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك لتكسب المعدوم إنك تكسب المعدوم يعني الشخص الذي لا يملك عملا تعلمه وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نواله الحق فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك فراجع أدو بكر وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية لأشراف قريش وأن نبهم عليه والله ينصر هذا الدين برة للفاجر وصفه ابن الدغنة بحضرة أشراف قريش بمثل ما وصفت به خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ولم يعلم أن أحدا من قريش من قريش عاب على أبي بكر بعيب ولا نقص ولا استرغل إلا بالله ورسوله ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر وصفه بهذا الوصف في مواضع كبيرة أو البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعي للنبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فراجف بهم اهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان رجف جبل احد رجفة طاب لا رجفة غضب ذلك الجبل الذي قال فيه نبينا احد جبل يحبنا ونحبه فأخر الجبل واستقر فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأنه الصديق وهو أبلغ من الصادق وذلك أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون فجاء قوم من المشركين إلى أبي بكر فقالوا هل لك إلى صاحبك يعدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال أبو بكر أو قد قال ذلك قالوا نعم فقال لئن قال ذلك فقد صدق فقالوا له أتصدقوه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن فقال نعم لا لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي الصديق قال مصعب ابن الزبير وأجمعك الأمة على تسويته بالصديق لأنه مبادر إلى تصديق الرسول ولازم الصدق فلم يكلب قط ولا وقف في حال من الأحوال فرضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة في الدوز متوان أقول تسمعون وأستغفر الله لي ولهم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن أبا الصديق رضي الله عنه هو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الأرض فأول من آمن به من الرجال أبو بكر ومن النساء خبيرية زوجته ومن الصبيان علي بن أبي طارب ومن الموال والعبيل زيد بن حارفة رضي الله عنهم أجمعين في صحيح المخاري عن أبي الضرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبته وقال ابو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل انتم تاركوني صاحبي فهل انتم تاركوني صاحبي وكان ابو بكر اول من في سبيل الله بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اذاه الاثار على ايمانه حتى خرج الى وهو أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لما كان القوم مستطعفين فعن عموة بن الزبير رضي الله عنه قال سألت عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت عمبة بن ألي معيض جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رذاءه في عنقه فخلقه خلقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إن علي من أبي طالب رضي الله عنه قال في أبي بكر إنه أشجع الناس وقال لساعة من أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون ذاك يكتو إيمانه وهذا يعلن إيمانه قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتو إيمانه أتقلون رجلاً أن يقول ربي الله فكان أبو بكر أعلن إيمانه ودافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه أول من دعا إلى الله عز وجل بعد رسول الله لما كان له من القدر عند قريش فأسلم خلق كثير على يديه أكابر الصحابة منهم عثمان وطلحة والزبير بن العوام وابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم كثير وجاهل أبو بكر في سبيل الله بنفسه نفسه وماله وجاهه قبل أن ينظر المسلمون في القتال حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وذا يده أبو بكر يعني في نفسه وفي ماله فكان أول من بذل ماله لنصرة الإسلام فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفع عني مال ما نفع مال أبي بكر فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال وهذ أنا وما لي لك يا رسول الله ورودت المبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لأحد عندنا يد يعني خير إلا كافأناه عليها ما قلى أبى بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوما قيامة فلم يكن إنفاق أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في طعام وكسوته بل كان معورة على إقامة الإيمان وكان في أول الإسلام ينفق المال الكثير لتخليص من آمن ولتخليص من آماه الكفار فقد اشترى سبعة من الذين كانوا يعذبون في سبيل الله منهم بلال بن رباه رضي الله عنه حتى قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا رضي الله عنه ولكفرة ما كان ينفقه في تحرير العبيدة قال له أبوه أبو كحافة يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعاكا فلو أعبقت قوما يمنعونك ويدفعون عنك من الأخويا فقال إني أريد ما عند الله فأنزل الله في أبي بكر القرآن الجدل إلى يوم الدين وسيجنبها الأدفا الذي يمتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا التغاء وجه ربه الأعلى ونسوف يرضاه قال أبو العباس رحمه الله كل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله فهو أول المراجين من هذه الأمة من قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذي أنفقوا من بعد وقاتلوا رواهنا المتربذي عن أمير المؤمنين عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك مني مالا فتصدقت به فقال النبي لعمر رضي الله عنه ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم مثله أبقيت لهم نصف هذا المال فأتأك بكر بكل ما عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسابقه إلى شيء أبدا وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا ثم قال من تصدق بصدقه فقال أبو بكر أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في امرئ إلا دخل الجلة فهذه الفضائر والخصار لم تجتمع لأحد من الصحابة في لحظة واحدة إلا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان سبباً من الأسباب الكثيرة التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الجنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقارة له قد حمل عليها يعني قد حمل عليها ثقلا فاتفتت إليه البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا ولكن إنما خلقت للحق فقال الناس سبحان الله تعجباً وفزعاً بقرة تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راعب في غابه عذا عليه الذله فأقل منها شاتمت فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فانتفت إليه الذئب وقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راعي الغيرين يعني أنه من علامات الساعة أن يرعب مع الغنم ولا يوذيها ولا يمسها بسور فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وماهما ثم لم يكن أبو بكر وعمر في ذلك المكان وكان أبو بكر أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه على جيش السلاسل فأتيتهم قال فقلت أي الناس أحب إليك فقال عائشة قلت من الرجال قال أبوها ثم ذكر عمر بن الخطاب وعد رجال الآخرين وللحديثة بقية اللهم احشورنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك